فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بِسْمِ الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم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 كلا لا ان لم ينته لنسف عن بن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدعوا نديه سندع كلا لا تطعه واسجد وقتربه بسم الله الرحمن الرحيم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 فِيهَا كُنْتُمْ بِنْ قَيِّمَة وَمَاتَ فَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دين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 جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها تجري من تحتها الأنار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم